الأنس والأفرع في السحر أزحت ما بفؤدي من لضر الكدري يا وارد الأنس والأفرع في السحر أزحت ما adi bil dal kadiri nashantaka malal juzdal haqiqawangal marartu bil ardi datil mai wa min ارند بها سحب الفضلع من طيرتون مخضر تدور بي بالاعشام والزناري بها المسره والافراعدا قائمه Ya Fauzah sekali bil khairi wa muhdfari. Inni la azzukur ma. Yooman wabi hazan. Fyirghal al hazanu min al qalbi حوت حبيبا به الأكوان عماطرة يضوء رياه في سهل وفي وعري برا سخيا تقيا سيدان سندان يضيء في لأهل الكون كالكاري بعد الجلالة بحر جود إن ترمو في حالة الجود تلقى جود كالكاري Muzari, asal siada bal, gaya al-qilaat bal, ruh al-hidaya lubbal lub min زين الوجود وخير الخلق من شرفت به البرية من بعد الومين حاضرين عنه الجمادات أضعت وهي مفسيحة. وقد أتى منحه في معظم السورين محمدان آل خير خلق الله قاطبتا وسيد الجلي. والأملاك والبشري محمداً خير خلق الله طاقبتان وسيد الجن والأملاك والبشري sayyidi ya habiballah ya hasanani ya malaki wa ya rukni wa ya may wa zari wa ya ويا كنفي ويا ثقتي ويا يسوري ويا روحي ويا وطري انت الغياث لمن ضاقت مداهم وخير من يرتجى في الحسر واليسر وأنت أكرم من في الكون والسبب أقوال نيل والفوز به Gofarī ya rasūlallāh unzur ilayya